هذا بصالِر للناس وهدو ورحمة لقوم يُقنون أم حسب الذين جترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم حيَّهم وما ماتَهم ساء ما يحكمون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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُنْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّنَا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ